عشرة. استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور أنت تكتب درسك في الصف أنت تذهب إلى مدرستك أنت تجلس على الكرسي أنت تلعب في حديقة المدرسة أنت تقرأ كتاباً في البيت